غير المغضوب عليهم على الضادنين آمين يا أيها النبي لما تحذم ما أحل الله لك تبتغي مرضات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 توب إلى الله فقد صرت قلوبكما وإنتظاهر عليه فإن الله هو ملا فإن الله هو ملا وجبيريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ضيّف عسى ربه إن طلقتن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات قانتات عابدات سائحات وذيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا وقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوا الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ عليها ملائكة غلاغ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون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 ناس تجري من تحتها الأنهار يوم لا يغزل الله النبي وبنادئه آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمالهم يقولون ربنا أسمم لنا نورنا يقولون ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة لوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين، كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانهما فلم يُؤني عنهما من الله شيئا، فلم يُؤني. كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانههما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادقلن نار مع الداخلين وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إذْ قَالَت رَبِّ بِنِيٍّ إِنَّ ذَكَى بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ, وعمله ونجني من الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ